هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون أخز ن ما آتاهم ربهم إنهم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 أرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سنام قوم ترون تروا الى اهله فجاء بعجل سنين فقربه اليهم قال الا تاكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخ وبشروه بولى من علي فأقبلت امرأته في صرة تصرت وجهها وقالت عجوز عقيم